الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة لِلَّهِ وَيَبْغُونَها عِجَا قُلَائكَ فِي ظُلَلٍ بَعِيد وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسل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 سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن أَمْ يَأْتِيكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُ وقالوا إنا كفرنا بما قُم فَاطِر السَّموَاتِ وَأَرض يَدْعكُم لَغُفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُم وَيُصحَِكُم إى أَجَلِم مُسََّت لا يَعابُدُ أَبَ أُنََا فَأتَُ بِسُلفَونٍِ مُب قَالَتْ لَهُم رُسُلُهُم إِن نَحْْنُ إَِّ بَ شَررُم مِسلُكُم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 صَبِرْنَا عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا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 لا يَقُدِرونَ مَِّ كَسَبُ على شَيْيد ذَكَهُ وَبضلَالُ البَع ألَم تَرَ أنَّ الله خَلَقَ السَّمواتِ وَأَرضَّ بِحَّ إ شَأئُِ ذَهبكُم وَيأتِ بِخَلقِ جَد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 الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو تاريخكم وما انتم بمصرخين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الله عالم لهم عذاب اليم وادخل ال في الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره ثيبه اصلها ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس مسلُ كلمةٍ خبيسَةٍ كَشَجرة خَبيسَة نجتُسَّة مِ فَووقِ الأرض مَا لَ مِنْ قرار يسَّتُ الله الذيَ آمَنُوبِقَول السَّابتِ في الحياتةِ الُّنيار del فعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آل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 رج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخخَرَ لَكُم الشَّمسَ وَالقَمَ رَدَ إبَينِ وَسَخخَرَ لَكُم اللَلَ وَ النَّه وَآتَكُم مِنْ كلُِّمَا سَأَللتُمُ وَإِنْ تَعُُّونِ عَمَةَ اللهِ ل وإذ قال إبراهيم رَبِّ جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من إِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ وَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما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 اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن انما يؤخرهم ليوم تنشخص فيه الابصار مفتعين مكن غير رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواه وانذر الناس يوم ياتي نظلم فيقول الذين ظلموا ربنا اخر ولكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز زنتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء كَسَبَت ان الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا ان هو اله واحد وليعلموا